ورب الله العالمين آمين يا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووارد وما ولد لقد خلق الانسان في عذرا علي ان افد يقول اهلتمنا النبدا يخزم ان يرى احد لم نجله عينين ونسانه وشفتين وهديناهم نجدين الا قد فهم الرقبه وما قامن فكثر رغب او اطعم في يوم دين الصغى يتيما نام طرب او مسكينا غام طرب ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمروه اولاء وَالنَّذِيرِ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَهُمْ أَصَمٌّ عُمْنٌ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّصْهَدٌ وَالشَّمْسُ وَضَّاحَةٌ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَأْلَأَ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءُ وما طهها وامس وما سواها فالفهمها فجورنا وتقوانا قد افلهم من زكاها وقد خاب من دسا كذب ثمود بقوها اذ بعا اشقانا قال لهم رسول الله ان قد الله وسقى اما فكذبوا فقما فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواما ولا يطاق نقما وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَمْعَهُمْ لَشَدِيدٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يَسَهِّلُونَ عُسْرًا وَمَا ماله يتزكى وما لأحد من منى ما يتذكر وما لا احد ينادوه من نعمت تجزا ان بتغرا لينكر ربك فترضى الذى انقطع ظهرك ووهمنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرى انما مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وكلاهم بكفوا زيتون والزيتون يضارسين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان ابي احسن تقويم ثم رددناه اسفار سافين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات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 ناصيتها كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كالنا لا تقع واسجد وقتر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أعلمنا ثم قاند وما ادراك وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه وتنزل فيها من ربهم باذن ربهم تامطن من فاج لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره يها قوم قيما وما تفكرق الذين اوتوا كتابا انا من بعد ما جاءت تحمل بينه وما امرهم ان يعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء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 أولئك هم خير برية أولئك وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك خانها يوم اذن يستر الناس واشتعل ترميرهم ما لهم فمن يعمل مثقال ذره خير يرى مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْحَادِيَاتِ مُضْحَاةٍ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صَدْحًا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْرًا فَوَسَقَ نَبِيٌّ جُنًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَنُودٌ الخير نشديد فلا يعلم انسان بحرمه في القبور وخص لما في الصدور ان ردهم بهم يوم اذل خبيث ان قارعه من قارعه وانا اذراكمن غاريا يوم يقول الناس كالبراشن ابث وتكون الجبال كالعهن المرصوص اما موثقت موازينه فموقيعه عيشه الضاله فان أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما حتى زرته المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرته المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون ما اليقين لن ترون الجحيم لن ترون الجحيم ثم لن ترنها عين اليقين لا تُسَأَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّارِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزه امزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلد ಜಲಾರಯನ್ ಸೌತ ಕೆಲ ವದನ್ ಸೌತಮರ ಕ್ಯಾಮ ಸೌತ ما له وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه كلا لينبذن في الحطمه وما في عمد ممددا ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه ألم يجعل كيدهم في تطريب وأغسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بهجارها تظنين غجامة يسجين تجعلهم كعصف منقون لا اله في قريش اراهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خَوْفٍ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِي ಕಂ ನಿಯುವ ಪುಣ್ಯ قومه اليدين اذا اجا اناصر الله وانفتح ورايتنا سيدخلون في دين الله ربوا اجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان اتيان دار ابي لهب وتب ما اغنى عنهما مالا وهما له وما اغرى عنهما لنه وما كسب سيصنعان نارا ذات ره وامراتهما مالة الحطم ಿ ಜಿ ಜಿಹಿ ಉಲ್ ಹೋ ಅಹಂಧ وَلَمْ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಋತವನೋ ನಮ್ಯ ಕಮೋ ಕೋಹ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل Oh, my God.